والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشيق وغانا سمرنا بهذا في المنة الآخرة هم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماء لفضيله في محمد قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوساد وثمود وقوم لوط وثمود وقوم صيحه واحده ما لا من فوق فقالوا ربنا عزلنا قطنا قبل يوم الحساب بسم الله على رمح شوره، كل له أبواب، وشد إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قصماني بغى بعضنا على بعض بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سوا إن هذا أخي له تسع وتسعون نراجة ولي نراجة واحدة ولي واحدة فقال أكفرني ها وعزني في الخطاب قال فقد ظلمك بسؤال نراجتك إلى نراجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضه على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فظن داود أَنَّمَا فتناه فاستغفر ربا وخر راكعا وأناب فغفرنا له وَإِن تَلَهُم عَن دَنَانِزُ الْفَوْحُ اسْنَمَا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالأقرق بين الناس بالحق ولا تتبع الأوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضل نَوْا سَبِيلَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْإِصَابِ وَمَا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ, أم نجعل تنقينا الفجار انت اب انزلناه اليك مبارك In. فقال إِنِّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب قال قفي بالسوق والأرض وقاذفة أحبنا سليمان وألقينا عليكم والشياطين كل بنا فاوح حسن مآب واذكر عبدنا طال بنصب وعذاب أركض برجلك هذا متسل them Mmm. -hmm. وفينا الاخيار واذكر اسماعيل ون يسع وذا الكفر من الأخيار جنات عدن مفتحة له الأبو ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جاء ويصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغسام وَاخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَمْ هَذَا فوق فاستغفروه انه هو Oh. I'll <laughs> you. Amen. one mm -hmm. mm -hmm. إذ قال ربك للملائكة إني خالق وطوله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني Weer een beetje een beetje een beetje een يا <تصفيق> لعنتي Oh! I'm <sighs> in